انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ غُدًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ نَهَرًا مَا لَهُم مِّن تَرَّغُ بِلِثَانكَلِلكُ بَّرَ بِهِ لِمُتَّكين فَإِنَّ ماَا يَس َغنَّغُ بِلِسَالكَالثُ بَشرَ بِهِ متَّكين لِتُبَّرَ بِهِ لِمُتَّكينَ وََةُ ذِرَ بِهِ قَوْمَلُدَّ تَكِينٌ وَتُنْذِرُ بِقَوْمٍ رَدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهم ركزا أَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا فَإِنْ فَاحَ فَإِنْ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ إِلَٰتَذِكْرَةٌ لِّمَن يَخْشَىٰ إِلَٰتَذِكْرَةٌ لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلٌ مِّنَ الْخَلْقِ الْأَضْوَاءِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ تَنزِيلٌ مِّنَ الْخَلْقِ الْأَضْوَاءِ إله الرحمان على العرش استوى الرحمان على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحته الثرى له ما في السما وَمَا دَائِنَهُما وَمَا تَحْتَكِرُ وَإِن تَجْهَرْ بِقَوْلٍ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِن تَجْهَرْ بِقَوْلٍ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي لعلي أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم من هذه خبت أو أجد على النار هدى فلما ربك فقلعنا عليك ان انا ربك فقلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى انك بالوادي المقدس طوى